وضيلة شيخ ما حكم من أدركته الصلاة في السفر سواء أكان في قطار أو اتوبيس أو غيرهما وهو غير متوضع هل ينتظر إلى أن يصل إلى أقرب محطة أم يتيمم ويصلي إن كان السفر طويلا يجيز القصر والجمع فله جمع التأخير بأن يؤخر الوقت إلى وقت الصلاة الثانية أي يؤخر صلاة الظهر ليجمعها مع صلاة العصر أو يؤخر صلاة المغرب يجمعها مع صلاة العشاء وإن كان السفر قصيرا وخاف خروج الوقت ولم يجد ماء فإنه يجب عليه إن وجد ترابا أن يتيمم ويصلي وإن لم يجد ترابا ولا ماء في وسيلة السفر صلى كفاقد الطهورين ولا اعاده عليه اما ان لم يخف خروج الوقت فانه ينتظر حتى ينزل وينتهي سفره ثم يتوضا ويصلي والله اعلم